الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب, باب كيف, كيف نزول الوحي وأول ما نزل قال ابن عباس المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله.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 قال, حدث قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن, أبي عن أبي عثمان قال قم بئت أن جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا رحية فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت قصبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر حضر جبريل أو كما قال قال أبي قلت لأبي عثمان من سمعت هذا قال من سامت زيد رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقرري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا من الأنبياء نبي إلا أُعطي ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذي يؤتيه وحيا اوهاه الله اليه فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب الوهين قال حدثنا ابي صالح بن كيسان عن ابن شهاد قال احذرني انس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تاب على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب رضي الله تعالى عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فآتتهم رأى فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجع ما ودعك ربك وما قلا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 ففي اليوم الأول من الشهر السادس لعام 28 بعد الأربع بعد لمهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبتدي شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري في هذه الدورة المباركة دورة إمام ذلك الهجرة فنقول وبالله نقول. إن مما لا يشك فيه أهل الإيمان وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيما يأتون من أعمال العبادة وإن أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى العلم النافع ذلك أنه لا يقوم به ولا يصبر عليه إلا هي الرجال كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره حيث قال ما معناه الا الجهاد بالسيف يستطيعه الناس كلهم واما الجهاد بتبليغ سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا يستطيعها إلا العلماء أو إلا جهادة العلماء فالعلم وإن يسره الله عز وجل عليكم ورأيكموه ميسرا فهذا من فضل الله علينا جميعا وإلا فانه لا يصبر عليه ولا يتحمله كل واحد. وهذه منحة من الله جل وعلا يجب أن تفرح بها وأن تغتبط بها أن تجد نفسك صابرا مصابرا في طلب العلم الشرعي ولهذا فإني اوصي نفسي وأسيك بإخلاصه لله جل وعلا ولا يحتاج ذلك مننا إلا عقد القلب على إخلاص العمل لله لا يحتاج منا حتى أن نتكلم بذلك فإذا ما أردت الخروج من منزلك فلتحتسب ذلك أنك تريد وجه الله جل وعلا بهذا العلم بتعلم, بتعلم هذا العلم لترفع الجهل عن نفسك وعمن وفقك الله أن ترفعه عنه واحتسد الأجر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني ابي امامه بسند صحيح من جاء إلى المسجد لم ياته الا لخير يتعلمه او يعلمه فله اجر حاج تامن حجه او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وهذا فضل عظيم يزيد المسلم رغبه في طلب العلم والحرص عليه كتابنا هو كتاب فضائل القران من صحيح البخاري وصحيح البخاري كما لا يخفى أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا تلقته الأمة بالقبول ولهذا فإن الكلام في أي باب من أبوابه أو في أي كتاب من كتبه قد جاوز القنطرة من حيث الصحة فضائل القرآن مما ألف فيها السلف فقد ألف فيها الإمام الشافعي وألف فيها أبو عبيد القاسم بن سلام وألف فيها الإمام النسائي والمؤلفات فيها كثيرة متقدمة ومتأخرة ومن المؤلفات المتأخرة والتي تعنى بالصحيح بذكر الصحيح موسوعة فضائل صور وآيات القرآن الكريم هذا الكتاب يعنى بالصحيح وقد كان لهذا الفن أهمية عند المسلمين وذكروا لفضائل القرآن عدة فوائد منها أنه يرغب في تلاوة كتاب الله جل وعلا فالانسان إذا ما علم الفضل الوارد في السور او في الايات هذا مما يزيده ويحثه على تلاوه كتاب الله جل وعلا ويحثه ايضا على حفظه والارتباط به ولهذا تجد أن هناك من الف في الحث على فضائل القرآن أو من اتى باحاديث يزعم انه محتسب بها لأجل أن يحث الناس على تلاوة القرآن وممن جاء عنه ذلك كما رواه الحاكم في المدخل عن أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة لأبي عصمة الجامع وهو المسمى بنوح بن أبي مريم قال له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة يعني أنت أتيت بحديث وهو حديث طويل في فضائل القرآن كل سورة جعل لها فضلا فقيل له كيف لك هذا وهذا لا لا يعرف عن أصحاب عكرمة عن ابن عباس فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبه يريد يحتسب به ولكنه موضوع ولهذا لما ذكره الحاكم قال هذا حديث موضوع وجاء نحو ذلك ايضا عن أبي ميسره ابن عبد ربه انه قيل له من اين جئت بهذه الاحاديث قال له قال ذلك له محمد بن عيسى الطباع من اين جئت بهذه الاحاديث من قرأ كذا فله كذا فقال وضعته ارغب الناس هذه حسبه بغير محلها حسبه لا يفرح بها لأن الحديث الوارد من هذا الطريق موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والحمد لله فيما صح غنيه وكباية فالحاصل أن فضائل القرآن منها ما هو الصحيح ومنها ما هو الضعيف ومنها ما هو الموضوع وللأسف أن كثيرا من كتب التفسير التي لا تميز بين الصحيح والضعيف أوردوا حديث نوح بن ابي مريم هذا الموضوع فكل سورة يأتون عليها يذكرونها هذه أو يذكرون ما ورد في فضلها من هذا الحديث المكذوب ولهذا يجب على المسلم أن يتحرى ليس كل ما قيل في فضل سورة يكون صحيحا ومما ذكره في فوائد علم فضائل القرآن أنه يرشد المسلم ويحثه على ما يكثر حسناته ويكفر سيئاته يحث المسلم على العمل الذي تزيد به الحسنات وتكفر به السيئات وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك منه أنه يعلم بفضائل القرآن يتميز قدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه وأيضا قدر هذه الأمة عند ربها حيث أن الله أنزل عليها أفضل كتاب ثم أيضا جعل لسوره وبعض آياته أو لبعض سوره وبعض آياته من الفضائل والمزايا ما يعظم به أجرهم وأيضا فيه ما يدل على أن القرآن وإن كان كله كلام الله لكن بعضه يكون أفضل من بعض يقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل ابتدى المؤلف رحمه الله بالكلام على كيفية نزول الوحي لأنه من حقه ان يبدأ به لأن القرآن إنما نزل بالوحي ف. بدا باول بذكر كيفية نزول الوحي واول ما نزل فاورد حديثا او أورد اثر ابن عباس واثر ابن عباس هذا رواه الطبري في تفسيره قال المهيمن الامين القران امين على كل على كل كتاب قبله وهذا الاثر عن ابن عباس جاء في تفسير قوله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه في سورة المائدة ففسر المهيمن بأنه الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله وأصل الهيمنه في لغة العرب أصل الهيمنه هي الحفظ والارتقاب الحفظ والانتقاب او الحفظ والرقابة على الشيء ومنه قولهم هيمن الرجل إذا رقب الشيء وحفظه وشهد عليه فالحاصل أن القرآن مهيمن على سائر الكتب لأنه لا يخلو أن يؤيد أنه جاء بما جاءت به الكتب السابقة أو نسخ بعض ما جاء في الكتب السابقه أو زاد عليها إذا ما في الكتب السابقه هو موجود في كتاب الله عز وجل ما لم ينسخ موجود في هذا القرآن ومنها ما نسخ في هذا القرآن ومنها ما زاده الله عز وجل في هذا القرآن لم يكن في الكتب السابقه فهو مهيمن على الكتب وشاهد عليها ثم أورد حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين أولا هذا الحديث معارض لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشرة سنة الحديث ف حديث ابن عباس الآخر في الصحيحين فيه أن النبي مكث ثلاثة عشرة سنة وهذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عشر سنوات بمكة وقد سلك العلماء في هذا مسالك في الجواب او في الجمع بين الحديثين فمنهم من قال نأخذ بحديث ابن عباس الذي فيه أنه مكث ثلاثة عشرة سنة لأنه هو الذي عليه الجمهور وأكثر أهل العلم عليه فنرد الحديث الآخر ونقول يعني نرجح بين الحديثين ناخذ بحديث ابن عباس وندع حديث ابن عباس الآخر وحديث عائشة ومنهم من قال يمكن الجمع فإنه عرف من عادة العرب أنهم يلغون الكسر العرب يلغون الكسر فمن قال عشر سنين لا يتعارض مع من قال ثلاث عشرة سنة لكنه لما عبر ألغى الكسر الذي فوق العشر وهي السنوات وهي ثلاث سنوات وهذا له ما يشهد له كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مكث ستة عشر شهرا يصلي إلى بيت المقدس جاء في بعض الروايات أيضا في البخاري سبع عشرة شهرا أو سبعة عشرة شهرا وجاء في بعضها تحديد نسبة بين السبع عشر والسبعة عشر فقال العلماء في الجمع إن العرب كان من عادتها أن تحدث الكسر إما أن تضيفه تجبر الكسر إلى ما بعده وإما أن تحذفه تلغيه وتذكر العدد الذي قبله فهذا صح ما يقال هنا أن قوله عشر سنين هنا لا يتعارض مع قوله ثلاثة عشرة سنة بل إن الراوي هنا حذف الكسر ولم يذكره وإلا إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ثلاثة عشرة سنة لأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين ومات وهو ابن ثلاثة وستين مكة الثلاثة عشرة سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة ولا يختلف أهل العلم أن مدة مكثه في المدينة عشر سنوات ووجه الشاهد من هذا الحديث أن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة واحدة بل نزل مفرقا مفرقا على ثلاث وعشرين سنة فكان ينزل عليه فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجوما بحسب الوقائع وهنا مسألة لابد من معرفتها وهو أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر من حكيم أم كل أمر حكيم أمرا من عندنا ويقول جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن القرآن جميعه أنزل في ليلة القدر من رمضان أنزل القرآن كله في ليلة القدر من رمضان والأحاديث التي معنا وما هو متواتر ومعلوم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة فظاهر الأمر التعارض ونقول الصواب أنه لا تعارض ويدل على ذلك ما رواه النساء والحاكم عن ابن عباس بسند صحيح كما يقول حافظ ابن حجر وغيره قال أنزل الله القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا وفي بعض الألفاظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقا على 23 سنة أو كما قال رضي الله عنه إذا لا تعارض الآيات التي تنص على أن القرآن نزل جملة ومرة واحدة في ليلة القدر حق على ظاهرها فأنزل الله القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة واحدة في ليلة القدر وهذا كما هو ظاهر الآيات ثم نزل من بيت العزة نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجوما مفرقا على 23 سنة وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم وسنده صحيح إلى عباس وهو الحق الذي لا مريت فيه قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين إذن فيه كيف نزل القرآن أنه نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل جملة واحدة ثم ساق المؤلف حديث أبي عثمان قبله قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي وهو معتمر ابن سليمان ابن طرخان وأبوه هو سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان وهو أبو عثمان النهدي قال انبئت أن جبريل اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لام سنمة من هذا يعني لما قام جبريل قال من هذا يقول لام سنمة قالت هذا دحية وهو دحية ابن خليفة الكلبي صحابي جليل كثيرا ما يأتي جبريل على صورته وكان حسن الصورة وجميل الخلق رضي الله عنه قالت هذا دحية فلما قام قالت والله ما أحسبه إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة ابن زيد يعني أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية وتحدث معه ثم بعد أن قام وذهب جبريل قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الصحابة وعمرهم ونهاهم بالخبر الذي كان يتحدث به جبريل معه ووجه الشاهد من هذا الحديث بيان كيفية نزول الوحي وأنه أحيانا يأتي به جبريل وهو على هيئة رجل وهذا قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما في أول صحيح البخاري في الحديث الأول والحديث الثالث تقريبا من صحيح البخاري أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية نزول الوحي عليه فذكر أحيانا أنه يتمثل له الملك على صورة رجل وأحيانا يسمع صلصله كصلصلة الجرس وهو أشده عليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه يفصم عنه وقد وهو يتفصد عرقا وإن كان في الليلة الشاتية وفي البرد الشديد ولهذا قال السيوطي في الإتقان في كيفيات الوحي قال الوحي له خمس كيفيات الأولى أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس ويدل عليه الحديث الثاني من صحيح البخاري في أول صحيح البخاري والحال الثانية أن ينفث في روعه الكلام نفثا أن ينفث الملك في روعه وفي خلده صلى الله عليه وآله وسلم الكلام نفثا كما جاء في الحديث الصحيح إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها الصفة الثالثة ان ياتيه في صوره الرجل في صوره رجل فيكلمه كما جاءه في صوره دحية وكما جاء في حديث جبريل المشهور بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فكان على صوره رجل ال الكيفيه الرابعه ان ياتيه الملك في النوم وعد العلماء من هذا نزول سوره الكوثر ان النبي صلى الله عليه وسلم اغفى اغفاءه ثم قام وهو يبتسم ثم تلا سوره الكوثر ان اعطيناك الكوثر ويدل عليها ايضا حديث عائشه اول ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه فكان لا يرى رؤيا إلا أتت مثل فلق الصبح وكذية الخامسه أن يكلمه الله عز وجل إما في كما في ليلة الإسرائيل والمعراج قد كلمه كفاحا فرض عليه الصلوات الخمس والحديث الصحيح أو يكلمه الله مناما كما جاء في الحديث الصحيح حديث معاذ قال لي ربي فيما يختصم الملأ الأعلى وكان ذلك في رؤيا في النوم فهذه هي كيفية الوحي ونزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عرد المؤلف حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من الأنبياء نبي إلا اعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله الي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ما من نبي بعثه الله إلا اتاه من الآيات المعجزات التي يؤمن على مثلها البشر تكون دليلا على صدقه وأنه رسول من عند الله وقد ذكر الحافظ بن حجر وغيره أن الغالب في الآيات أنها تأتي بما يشتهر بين الأمة أو القوم الذي يبعث فيهم النبي، فقوم فرعون، فقوم موسى كان كانوا يشتهرون بالسحر، فأعطى الله موسى العصا التي انقلبت حية تسعى. وكان فيها إعجاز وإبطال لما كانوا يقومون به وكانوا يعني مهره بالسحر فعلموا أن هذا ليس بسحر وأن هذه معجزة ولهذا آمن السحره كلهم قالوا وكذلك عيسى ابن مريم بعث بقوم يكثر فيهم الأطباء و من شابههم فيما يتعلق بالطب ونحوه فأعطاه الله عز وجل معجزة المسح على الأبرص والأكمة فيشفيه الله عز وجل وكذلك قريش كانوا أفصح الناس أو من أفصح الناس ومن أقواهم لغة فأنزل الله عز وجل على نبيه هذا القرآن الذي هو منتهى الفصاحة والبلاغة فالحاصل انه ما من نبي بعثه الله الا اتاه من الايات ما على مثله امن البشر وكان الذي اعطاه الله نبينا وحيا يوحي ولهذا قال فارجو ان اكون انا اكثرهم تابعا يوم القيامه وقد حصل ما رجاه فان ثلثي اهل الجنه من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره الجنة ثمانون مئة وعشرون صفا وأنتم توفون ثمانين صفا الحديث وكذلك حديث السبعين ألف لما رفع له سواد عظيم فظن أنهم قوم فقل هؤلاء قوم موسى ثم رفع له سواد عظيم فقيل له هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب جاء في بعض الروايات الصحيحة ومع كل واحد سبعين ألفا يعني سبعون ألف ومع كل واحد من السبعين ألف سبعون ألفا يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب فهو أكثر الأنبياء تابعا والفرق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من سبقه من الأنبياء أن معجزة من قبله من الأنبياء تنتهي بانتهائه وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة ولا يزال يدخل أناس في الدين وفي الإسلام بسبب هذه المعجزة الخالدة وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى ووجه الشاهد من هذا الحديث على الترجمة باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل فيه أن القرآن إنما أنزل بالوحي الذي يأتي به الملك لا بالإلهام ولا بالرؤية لأنه قال وكان الذي اوتيته وحيا أوحاه الله الي ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال تابع قال إن الله تابع على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وهذا فيه يعني فائدة ان الوحي أكثر ما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر ابن حجر وغيره أن ذلك كان بسبب الوفود والقبائل الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عن دينهم ولا يلزم هذا قد يكون هذا من الأسباب ولكن هذا شرع الله وهذه حكمته أن الوحي كان أكثر ما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كان في أول الوحي أو أول ما اوحي عليه فقد كان الوحي قليلا ثم تتابع بعد ذلك وكان أكثر ما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إيراد هذا الحديث أو وجه مناسبة هذا الحديث للباب باب كيف نزل الوحي فيه الإشارة إلى كيفية الوحي من حيث الكثرة والقلة فهذا الحديث فيه كيفية الوحي من حيث الكثرة فقد كان كثيرا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي بعده فيه إشارة إلى كيفية الوحي في أول ما اوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان ربما يبقى اليوم واليومين وبعض الأيام لا يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث جندب قال اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتتهم رأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فانزل الله عز وجل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وهذا كان بمكه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ليله أو ليلتين فلم يقم بالقران فجاءته ام جميل زوجة ابي لهب ام جميل الملقبه بالعوراء فقالت له هذا الكلام قالت ما ارى شيطانك الا قد قلاك أو في لفظ ما أرى صاحبك إلا قد قلاك يعني معنى قلاك أبغضك فأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة والضحى والليل إذا سجع فالحاصل أن هذا فيه دليل أن القرآن أيضا لم يكن دائما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا في هذا الحديث أو في هذه القصة أنه مكث ليلتين أو ثلاثا لم يوحى إليه وهذا كان في مكة بينما في المدينة وفي آخر عمره تتابع عليه الوحي أكثر ما يكون إذن هذه علاقة هذه الأحاديث بهذا الباب فيه كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأول ما أنزل لم يتعرض إلى شيء منه ولكن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الخمس الآيات الأولى من سورة العلق هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وأول ما أمر به يا أيها المدثر قم فأنذر ولهذا ربما ترون خلافا بين السلف في أول ما نزل فثبت عن بعض السلف أنه قال أول ما نزل اقرا باسم ربك الذي خلق وثبت عن بعضهم ايضا انه قال اول ما نزل يا ايها المدثر قم فانذر وجمع اهل العلم بين هذه الاقوال بان لكل منهما اوليه بحسب الاوليه الاوليه المطلقه لقول لسوره العلق اقرا باسم ربك الذي خلق والأولية لسوره المدثر من حيث الرسالة أول ما أمر به صلى الله عليه وسلم أن يقوم به من الدعوة ولهذا يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر نبئ بإقرأ علم أنه نبي لكن لم يؤمر بالدعوة بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق لكنه أرسل إلى قومه بالمدثر فكان أول ما أمر به يا أيها المدثر قم فانذر هذا من حيث الإرسال نعم قال رحمه الله تعالى باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب وقول الله تعالى قرانا عربيا بلسان عربي مبين قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام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 عندك تحويل الاسناد حاء قال حدثنا ما عندنا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء ح وقال مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن اميه أن يعلى رضي الله تعالى عنه كان يقول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 فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم نصنع في عمرتك كما تصنع في حجك ثم قال المؤلف رحمه الله باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب أراد في هذا الباب أن يبين أن القرآن نزل باللغة العربية نزل بلغة قريش والعرب وهذا من باب عطف العام على الخاص فأكثر القرآن بلغة قريش أو لغة قريش التي تتفق معها سائر العرب عليها وأيضا نزل بلغة العرب فهناك في في القرآن ما ليس من لغة قريش ولكنه من لغة من غيرهم من العرب وسيأتي هذا إن شاء الله مفصلا في أبواب لاحقة لكن أراد المؤلف أن يبين أن القرآن نزل بلغة العربية وسيأتي إن شاء الله أيضا الكلام على الأحرف السبعه وانها لغات من لغات العرب وأن القران نزل على سبع لغات ولهذا لما كان الامر في اخر في زمن عثمان رضي الله عنه امر بان يكتب القران يعني جمع اربعه ثلاثه من قريش وواحدا من الانصار وهو زيد كما سياتي فقال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغتها والله جل وعلا يقول قرآن عربيا بلسان عربي مبين كما ذكر المؤلف في الباب يعني يستدل على أنه نزل بلسان قريش والعرب بهذه الآيات قرآنا عربيا بلسان عربي مبين و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 ففعلوا يعني ما اختلفوا فيه مع زيد ما اختلف فيه القرشيون مع زيد كتبوه بلغة قريش لأن زيد من الأنصار لكن يقال هنا بلسان قريش يعني بحسب الغالب أو الأكثر أنه كان بلسان قريش وإلا فإن في القرآن ما ليس بلسان قريش كما سيتي إن شاء الله ثم أورد المؤلف حديثا <تصفيق> صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى رضي الله عنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل عليه الوحي فلما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أضل عليه قال الحافظ بن حجر أضل بضم الهمزة وكسر الضاء وكسر أي جعل عليه كالظلة أظل بضم الهمزة وكسر الظاء أي جعل عليه كالظلة يعني غطي به جعل فوقه يستظل به قال وقد اظل عليه ومعه الناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب والمتضمخ هو المتلطخ بالطيب يعني قد جاءه رجل قد تلطخ بالطيب واستعمل الطيب على بدنه وعليه جبه متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبه والجبة معروفة الآن يسمى نظيرها عندنا يسمى بالجاكيت ولا بالكوت مثلها تقريبا تكون لها أكمام وتكون على هيئة البدن والغالب أنها على أعلى البدن وقد تكون على البدن كله طبعا وهذا مخيط ما يسميه البقهة مخيط ولباس فسأل هذا الرجل كيف أو برجل أحرم ثم تضمخ بالطيب ولبس الجبه قال فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعه فجاءه الوحي يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما جابه في الحال ثم جاءه الوحي بعد ذلك قال فأشار عمر إلى يعلى أي تعال لأنه كان يعرف أنه يسأل يريد أن يرحى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي فقال له تعال أقبل هلما فجاء يعلى قال فجاء يعلى فأدخل رأسه يعني من تحت الظلة من تحت الثوب فإذا هو محمر الوجه صلى الله عليه وسلم وهذا أشده عليه كما قال وأحيان يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه وهو أشده عليه حتى إنه يفصم عنه وقد تفصد عرقا صلى الله عليه وسلم في الشتاء قال فإذا هو محمر الوجه يغط والغطيط هو صوت نائم الغطيط هو الصوت الذي يخرج من النائم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نائما لكن كانه نائم وكان له غطيط أي له صوت قال فإذا هو محمر الوجه يغط ساعة يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجئ به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاثة مرات وأما الجبة فانزعها ثم صنع في عمرتك كما تصنع في حجك فيه من الفوائد أن من استخدم الطيب جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه إلا أنه يغسله من استخدم الطيب جاهلا أو ناسيا فانه لا فديه عليه وإنما عليه المبادره الى الغسل وكذلك ايضا من لبس جاهلا او ناسيا وهذا يحصل احيانا الانسان يحرم ويترك عليه بعض الملابس الداخليه مثلا حتى يريد حتى يصلي الميقات ثم ينزع الاحرام فينسى كذلك الناسي لا شيء عليه وانما الفيده على المتعمد الذاكر العالم نعم لكن ما وجه مناسبه هذا الحديث لقوله باب نزل القران بالقران بلسان قريش والعرب قال الحافظ ابن حجر ونقله عن بعض اهل العلم قال وجه المناسبه بين هذا الحديث حديث يعلى الاميه لهذا الباب قال إن الوحي كله بلسان العرب متلو أو غير متلو فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع السائل باللغة العربية يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا شك أنه قد اوحي إليه كما ذكر يعلى أنه راه يغط وجهه محمر إذن كان ينزل عليه الوحي ثم لما انتهى النبي مات قران بعد ذلك مات ايات من القرآن وإنما تكلم بكلام وقال أين الذي يسأل اغسل الطيب عنك ثلاثا وانزع الجبه فهذا أيضا وحي وهو أيضا بلغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فالقرآن بلسان عربي مبين وكذلك السنة وحي وهي أيضا بلغتي وبلسان العرب نعم قال رحمه الله تعالى باب جمع القرآن قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا بن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, رضي الله تعالى عنه عنده قال أبو بكر رضي الله عنه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 وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة, حتى خاتمة براءه فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى توفاه الله ثم عند عمر رضي الله تعالى عنه حياته حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح, في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأبزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله تعالى عنها أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليه فأرسلت بها حقصة رضي الله تعالى عنها إلى عثمان رضي الله عنه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم فنسخوها في المصاحب وقال عثمان للرث القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوها بلسان قريش فانما نزل بلسانهم ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان رضي الله عنه الصحف الى حفصتا رضي الله تعالى عنها وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القران في كل صحيفه او مصحف ان يحرق قال ابن هشام واخبرني خالجة بن زيد ابن ثابت قال سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالحقناها في سورتها في المصحف ثم قال المؤلف رحمه الله باب جمع القرآن وجمع القرآن كما قال الحافظ ابن حجر هنا قال المراد جمع مخصوص لأن الجمع هنا جمعان الجمع الأول جمع متفرقه في صحف والجمع الثاني جمعه من الصحف إلى مصحف واحد فالحديث الأول يدل على جمع متفرق القرآن في صحف فكان أولا فكان القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتوبا على الحجارة وعلى الألواح وبعضه بالصحف فأبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن لكن كان جمعه للقرآن الموجود جمع القرآن جميعه في صحف ثم احتفظ بهذه الصحف ثم في زمن عثمان هذه الصحف جمعت في مصحف واحد فالجمع جمعان جمعوا في عهد ابي بكر وجمعوا في عهد عثمان فجمع فجمعوا في عهد ابي بكر كان جمع القران وإحصاؤه من غير ان يوضع في مصحف واحد او يرتب هذه السوره قبل هذه السوره لا وإنما يجمع كل ما كل ما كتب من القرآن جمع ثم في زمن عثمان جمع العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم في العام الذي مات فيه أو في آخر رمضان صامه صلى الله عليه وآله وسلم اورد حديث زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل يمامه ومقتل أهل اليمامة المراد به وقعة اليمامة التي قاتل فيها الصحابة رضي الله عنهم بقيادة خالد بن الوليد مسيلمه الكذاب وكان قد قتل من الصحابة جمع كثير فقيل قتل سبع مئة من الصحابة لهذه الغزوة وقيل قتل فوق ذلك قال أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل يمامه يعني بعدما قتل أهل يمامه مباشرة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر ومعنى استحر يعني اشتد وكثر اشتد وكثر يوم اليمامة بقراء, بقراء القرآن وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن يقول هاي إني أخشى إذا استحر القتل في المواطن كل ما كان هناك معركة فقاتل الصحابة مات جمع منهم والقرآن في صدورهم إني أخشى أن يذهب القرآن قال وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن هذا رأي عمر رضي الله عنه وهذا من توفيق الله لعمر ولي أبي بكر أيضا لأنه وزير صدق وبطانة صالحة وكتب الله الأجر لعمر ولأبي بكر ولعثمان أيضا كلهم لهم له دور في جمع القرآن العظيم قال قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحقيقة أمر يجب عند المسلم يجب على المسلم ان يقف عنده كثيرا انظر حال الصحابة مع السنة الاتباع مقدم على كل شيء ولهذا يقول أول ما يواجه به أبو بكر عمر كيف أفعل أو كيف تريد مني أن أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على اتباع السنة وهكذا يجب على كل مسلم إذا اراد ان يعمل عملا أن ينظر أمواهق للسنة أو أم مخالف فإن كان مخالف تركه وابتعد عنه ثم لاحظ أيضا جواب عمر قال هذا والله خير أحيانا يحتاج الدليل إلى إظهار وبيان وقد يكون الذي تناقشه عنده دليل واضح لكن الدليل الذي معه إما أنه دليل محتمل أو أنه لا يعارض ما تريد منه ولهذا عمر قال هو والله خير الذي يقوله خير قال فما زال يراجعني حتى رأيت الذي رأى عمر شرح الله صدري لي ما شرح له صدر عمر وهذا من المصالح العامة وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه لأنه ليس معنى هذا أن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا ولا يخشى عليه لكن بعد ذلك يموت الصحابة فاجتمع رأيهم المبارك على جمع القرآن فحفظه الله عز وجل لنا وهي أسباب ذلك ومن أسباب ذلك جمع أبي بكر ثم عثمان رضي الله عنهم للقرآن قال فلم يزل يراجعوني حتى شرح الله صدري لذلك وهذا الدليل أن الحق إذا, إذا أصبته تنشرح نفسك له يصيبك انشراح له الحق وهذا يقع لمن قصده الحق وديدنه الحق الحريص على الحق بعد النظر والمدارسة والمناقشة تنشرح نفسه للحق ويقول بالحق ولا يترفع أو يقول لا لو أنني تابعت هذه انهزامية مني أو هذا ضعف مني أبو بكر رضي الله عنه الخليفة يستجيب لأحد رعيته ويرجع إلى قوله مع انه في البداية كان يعارضه قال قال زيد قال ابو بكر انك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتتبع القران واجمعه يعني هنا نتامل في الخصال الخصال التي اهلت زيد لجمع القران ما هي الاولى كونه شابا فالشاب يكون انشق في الطلب انتبهوا الشاب أنشط في الطلب يا شباب استغلوا شبابكم والله ما يبقى معكم هذا الشباب وهذه الهمة وهذه القوة فاستغلوا أعماركم كما قال الإمام أحمد أو, أو الإمام البخاري أنا نسيته قال ما شبهت الشباب إلا شيء كان في كمي فسقط مني شيء كان معي محتفظ به فسقط مني ففقدته فالشباب عجيب امره ولهذا جاء في الحديث لا تزول قدم, قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربعه وقال عن شبابه فيما ابلاه عن عمره فيما ابلاه وعن شبابه فيما افناه فخص الشباب مع انه من العمر لكن لاهميه هذه المرحله ولها ما بعدها إذن الخصلة والميزة الاولى يعني وما استحق به هذه المنزلة انك شاب فيكون انشط لما يطلب الخصلة الثانية كونه عاقلا فيكون اوعى العاقل اوعى للنصوص من غير العاقل لانه يتعقل ويتبصر وينظر ببصيره من غير عجله والخصلة الثالثة كونه لا يتهم وغير متهم أن نفس تطمئنه إليه وتركا إليه إذا كان عندك رجل تريد تتعامل مع مع واحد منهما لكن أحدهما متهم ببعض الأمور والآخر غير متهم أن نفس ما وتركا إليه إلى غير المتهم والخصلة الرابعة كونه كان يكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أكثر ممارسة له من غيره وهذه الصفات وجدت في زيد مجتمعة وفي غيره متفرقة وهذا دليل على أن الإمام أو من وكل إليه أمر من الأمور وأسند إليه الاختيار أن عليه أن يتحرى الناس, الناس ليسوا على حد سوى وقد يكون بعض الناس أحب إليك لكن ليست فيه كل الخصال التي تريد لهذا العمل الذي تريد أن تسنده إليه فالإنسان ينظر المصلحة ولهذا كان هناك من الصحابة من هو أفضل من زيد العمر رضي الله عنه أفضل من زيد عثمان وعلي وأبو عبيدة ولكن اجتمعت فيه خصائص وفضائل تؤهله لهذا العمل فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وأن يعرف لكل إنسان مكانه وما يناسبه قال إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتتبعي القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن زيد رضي الله عنه يعرف مدى المسؤولية يقول لو قالوا لي أنقل جبل على يعني صعوبة نقل الجبل من مكانه اهون عليه من أن أجمع القرآن لأنه يجمع كلام الله عز وجل متفرق مع الناس من الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقف على كل أحد لكنه استعان بالله فأعانه ويسر عليه هذا الأمر العسير ثم قال قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة واحدة مدرسة أبي بكر هي مدرسة زيد مدرسة الدليل كيف نفعل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو والله خير قال فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري ثم قال شرح الله صدري يعني لأنه الحق شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العسب العسب جمع عسيب وهي جريد النخل جريد النخل والمراد طرف الجريدة طرف الجريدة العريض العريض الذي لم ينبت عليه الخوص الآن الجريدة إذا جئت النخلة الجزء الذي يلي النخلة مباشرة عريض وليس عليه خوص ولا سعف فكانوا يأخذون هذا ويكتبون عليه ما كان عندما و وقيل بل المراد بالعسو هي جريد النخل كله جريد النخل كله كانوا يكشطون الخوص الذي عليه يكشطونه ويزيلون الخوص والسعف ثم يكتبون على الجريدة قال واللي خاف واللي خاف جمع لخف وهي صفائح الحجر الرقاق صفائح من الحجر رقيقة وعريضة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 وفي الحديث ال... الذي يليه والذي الذي الذي الذي بعده قال فوجدناها مع خزيمة بن ثابت لكن تأملوا يا اخوان عندنا شيئان آخر سوره التوبة وجده مع أبي خزيمة وأبو خزيمة مشهور بكنيته وهو أبو خزيمة هو أبو خزيمة ابن اوس ابن يزيد ابن أسرم وقيل هو الحارث ابن خزيمة فالذي وجده معه آخر سورة براءة وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين الذي وجد معه آية من سورة الأحزاب فلا تعارض بين القولين وقد ظن بعضهم التعارض فاخر سورة براءة وجدت مع بخزيمة خزيمة وآية سورة الأحزاب وجدت مع خزيمة وليس هو أبو خزيمة قال حتى وجدت آخر سورة تول مع أبي خزيمة لم أجدها مع أحد غيره المراد نفي وجودها مكتوبة لا نفي كونها محفوظة قال لم أجدها يعني مكتوبة وليس المراد أنه ما أحد يعرفها لا ليست محفوظة بل هو كان يحفظها ولهذا ما وجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة ويجوز أن يكون المراد أيضا انه لو كان المراد أنها وجدها من محفوظة عنده وليس محفوظ عند غيره المراد أنه كان يحفظها مع زيد بن ثابت ولما قرأها الصحابة وافقه على ذلك لأنهم تذكروها لأن الإنسان قد ينسى الشيء فاذا سمعه سمعه تذكره مرة أخرى والقرآن على كل حال ثابت بالتواتر ولا مطعن لأحد فيه. قال فكانت السحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها كانت هذه الصحف كما سبق عن أن قدمنا أنه جميع القرآن كله في صحف فكانت السورة في صحيفة لكن ما رتب في المصحف كما هو ترتيبه الآن وإنما هذا كان في زمن عثمان رضي الله عنه قال ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها كان المصحف عند حفصة لأنها كانت وصية عمر فأوصى به إليها فبقي عندها ولهذا لم ينتقل إلى عثمان لما صار خليفة هكذا ذكر أهل العلم وشراح الحديث ثم أورد المؤلف حديثا آخر وهو حديث حذيفة بن اليمان وهو أنه قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام يعني كان حذيفه مع أهل الشام يغزو معهم في فتح أرمينيا وأدربيجان وهي من الجمهوريات الإسلامية الآن وكان هذا سنة 25 للهجرة قال مع أهل العراق فأفزع حذيفه اختلافهم في القراءة لأنه وجد من يقرأ على قراءة ابن مسعود من أهل العراق ثم يأتي رجل من أهل الشام فيقرأ على قراءة ابي بن كعب فيقول الآخر كفرت ليس هكذا القرآن أنت حرفت في القرآن فيقول الآخر بل أنت كفرت لأنك حرفت القرآن ليس هكذا أنزل فلما سمع مرديل هذا أفزعه وخاف فركب إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسقها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصه إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسحوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش كما مر معنا فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسحوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أهوط بمصحف مما كانت قيل كانت خمسة مصاحف وقيل كانت سبعة وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل مصحف إلى أهل الكوفة ومصحف إلى أهل البصرة ومصحف إلى أهل مصر وإلى أهل الشام وهكذا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أنه مصحف أن يحرق وهذا من حسنات عثمان رضي الله عنه إذن جمع القرآن مرتان جمع المرة الأولى في عهد أبي بكر وسببه ما وقع في غزوة اليمامة وقعت اليمامة والجمع الثاني في زمن عثمان بسبب ما رأاه خذيفا من الاختلاف بين المسلمين في القراءة ثم اورد المؤلف حديث خارجه بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأوا بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فالحقناها في صورتها في المصحف هذا ما يتعلق بهذا الباب وننتهي إلى هذا لأن وقتنا قد انتهى اسال الله ان يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك وأنا على عبده ورسوله نبينا محمد